فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حذقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكثر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم فما واقوم النار وما لكم من لَهُ فأمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ وجعلنا في زريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فلوطا إذ قال لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر أما كان جواب قومه بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين